أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا فاستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاسْتَقِيمُوا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 الَّذِي أَنفُسُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةٍ أَوْ نَفْسٍ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ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 جَنَّاتٍ فِيهَا تَسِيمٌ يُمْدِدُ لَكُمْ بِالذَّرَا وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَالسَّمَاءَ خَلَقْنَاهَا بِالأَرْضِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ لَهَا سُلْطَانًا وَإِنَّا لَمُسَيِّرُو الْقَمَرِ وَالشَّمْسِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا إن في ذَلِكَ لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما قريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك موافر فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وَإِنَّ نَجْمَهُمْ لَيَهْدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعَنّونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاثٍ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَلْبَعُصُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ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 وَقَالَ نَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمًا فِيهِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُبِلُّونَهُمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الذين من قَضَيْنِ فَاَتَى اللهُ بِلِيانِهِم مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِم مُسْتَقْفٌ مِنْ فَوْتِهِم وَأَتَاهُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاعُقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ يَوْمَئِذٍ وَسُوءَ الْعَذَابِ عَلَى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 فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا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 يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما علموا وحاجموا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ من شيء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 فمنهم مَنْ هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة إن تحرص على هداهم فإن الله لَا يهدي من يبل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا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 قَدْ لَهُمْ كَيْن فَيَقُول وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نَبَرَأَ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 افَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْفِصَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ مِنْ سِتَ قَلَبُهُمْ فَمَا هُمْ أَو يَا أَفَأَمِنُوا مَآلَكُمْ لَا تَخَافُونَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ غِلَالُهُ عَلَى يَمِينٍ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَعْصُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَشْقُوا إِلَى هَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَوَيْرَ لِلَّذِينَ تَشَقَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَمَثَلِ الشَّعْفَةِ فَسَعْفَةً تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللَّهِ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله ذَلُّ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ظُلْمَهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْأَرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَطِيعُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَمَّ أن لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتٍ لَّذِيْنَ وَالْأَعْنَابِ فَاسْتَخْدُونَّ مِن مَّسْكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُن مِنَ النَّحْلِ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذللا يَا أُرْجُومُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن ظَلَمَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ثُمَّ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَضِيِّ الرِّزْقِهِ عَلَى مَا مَلَكَاتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنِمَةِ اللَّهِ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفدوا باطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والسماوات والأرض شيئا وَلَا يستطيعون فَلَا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وضرب الله مثلا رجلي أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا تلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلنا لَكُمُ السَّمْعَ وَالابصارَ وَالافئِدَةَ لَعَلَّكُم تَشكُرون أَلَمْ نُرِؤُ إِلَى الطَّيرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنون كُنْتَ كَمَا وَجَعَلنا لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ عَادٍكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَأَنَّ شَأْنَ إِلَٰهِين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَسْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم شَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَشَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُسِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ شهيدا ثم لا يؤذن بالذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا جوراك وركاء اهون قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنتم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفسرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا كِتَابَتِ بَيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى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 إِنَّكُمْ فِي تَفَرُّقٍ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَضُرُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ مَلُونَ وَلَمْ تَسْتَقِيمُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا تَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا عَقَدْتُمْ عَن سَبِيلِ الله أَوَلَمْ يَكُنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَفْسُدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ وَل ن جِزًا نذينَ صَبَ أَجَهُم بِأَحسَنِ مَا كَُوا يََّلُون مَنْ عَهن صَالِحَم مِن ذَكَدٍ أَو فَوهُو مُؤمِن فَلَ نُ حِييًا نَّهُ وَلا نَاجِزِيَ انَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَالُوا عَلَى الَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلَ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُسْتَهْزِئٌ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجاجل عن نفسها وتوفى كل نفس وَهُمْ عملت وهم لا يظلمون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 فَذَا قَ اللهَّ لِبَاسَ الجوع وَالخَوْوتِ بِمَا كَوا يَصْنَعون وَلَاقَلدِ جهُم مصُول مِن مُم تَكَذَبوا فَأَقَذَهُم الْذَابُ وَهُمْ وَالِمُون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الفنزير وما أهل لغير الله به Fəmin الصr rəqir bəğə vələ adın fəinə Allah gəfur rəhīm. لا تَقُولُوا لِمَا طَعِمْتُمْ فَإِنَّ الْأَرْضَ مِيرَاثُ اللَّهِ يُخْرِجُ مَا يَشَاءُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ فِيهَا حَلَالٌ لَّهُمْ وَفِيهَا حَرَامٌ بِتِلْكَ يَسْتَبْشِرُونَ وَبِالْحَرَامِ يُضَارُّونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ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 ثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآفيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ جَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَاِنَّ رَبَّكَ يُعَذِّبُ بِذَنبِ النَّاسِ ظُلْمًا ۖ وَإِنْ صَدَرْتَ لَهُ فَخَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا الْقَضْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ تقف في